امِن رَيْبِ الشَّكِّ ضَلَالَةٌ وَلَكِنَّهُ رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ رسول الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ